بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين ياسين والقرآن الحكيم والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون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 ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يرصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب انما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة واجر كريم فبشره بمغفرة واجر كريم إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ وكل شيء احصيناه فينا من مبين واضرب لهم مثلا اصحاب القريه اذ جاءهم مرسلون اضرب لهم مثلا اصحاب القريه اذ جاءهم مرسلون اذ انسلنا كَذَّبُوهُ فَمَا عَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقُولُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ مِثْلُنَا وَمَا أَنزَلَهُ رَحْمَنٌ مِّن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ <تصفيق> قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاء اننا تغيرنا بكم اننا تغيرنا بكم لا ان لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب اليم لا ان لم تنتهوا لنرجمنكم ولا قالوا طائركم معكم قال طائركم معكم ائن ذكرتم ائن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون بل انتم قوم مسرفون وجاء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 تَرَى يَوْمًا لَّا يُسْأَلُكُمْ أَجَلًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ وَمَالِي لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَمَالِي لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَأَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلهَةً إِيَّارِذًا الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِي عَنِ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْتِذُونَ أَأَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلهَةً إِيَّارِذًا الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِي عَنِ يفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون إني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 للمكرمين وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كن صيحة واحدة فإذاهم خامدون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد يا حسرة على العباد ما ي لا يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. لا يأتيهم من الرسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروكم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون؟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 وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حَبًّا فَمِنْهُ يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم. ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم. أفلا يشكون؟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 وآية لهم الليل نسلخ منهنها فاذا هم مظلمون وايه لهم الليل نسلخ منهنها فاذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها والشمس تجري ذلك تقدير العزيز العليم ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قددناه منازل حتى عاد كالنرجون القديم والقمر قددناه منازل حتى عاد كالنرجون القديم لالشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابقها للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابقها سابق وكل في فلك يسبحون وكل ولك يسبحون وآية لهم أننا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وآية لهم أننا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وخلقنا لهم من لهم ما يركبون وان شئنا اغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون وان شئنا نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون الا رحمه منا ومتعا الى حين الا رحمه وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وما تأتيهم من آية من آيات ربهم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 124. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين 125. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون 126. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون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 وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا قَالُوا يَا وَيْلَنَا Haa, ada mana yang merujuk kepada ini? Haa, ada mana yang merujuk kepada ini? Haa, ada mana yang merujuk kepada ini? Haa, ada mana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 هم وأزواجههم في ظلال على الأرايكم أتقون. هم وأزواجههم في ظلال على الأرايكم أتقون. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدّعون. لهم فيها فاكهة ولهم سلام قولاً من رب الرحيم سلام قولاً من رب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني ادما الا تعبدوا الشيطان الا اعدد اليكم يا بني ادما الا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين انه لكم عدو مبین وان اعبدوني وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبالا كثيرة ولقد أضل منكم جبالا كثيرة أفلم تكونوا تعقلون أَفَلَمْ تَكُونُوا تَأْقِلُونَ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُعْدُونَ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُعْدُونَ إصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ إصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم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 ولو نشأوا لما سخناهم على مكانتهم فمستطاعوا مضيئون ولا يرجعون ولو نشأوا لما سخناهم على مكانتهم فمستطاعوا مضيئون ولا يرجعون ومن عمّرهن نك 117. ومن نؤمره ننكسه في الخلق 118. أفلا يعقلون 119. وما علمناه الشعر وما ينبغي له 111. وما علمناه الشعر وما ينبغي إن هو إلا ذكر وقرآن مبين إن هو إلا ذكر وقرآن مبين ليُنزِر من كان حيا و يحق القول على الكافرين ليُنزِر من كان حيا و القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ أَفَلَا يَشْكُرُونَ واتخذوا من دون الله آلهه لعلهم ينصرون واتخذوا من دون الله آلهه لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهزرون فلا يحزنك يحزن قولهم اننا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مرة وهو بكل خلق عليم، وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، فإذا أتتم منه توقدون. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا. اَأَنْتُم مِّنْهُ تُوقِذُونَ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ بلا وهو الخلاق العليم. بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أي يقول له كن فيكون.